بسم الله ما هي أقسم الكلام ثلاثة حسنته ما هي اسم فعل وحرف هكذا يطلق أن يقيد بالحرف اسم وفعل وحرف يطلق أن يقيد يقيد بقولهم جاء لمعنى حسنته أي وضع جاء بمعنى وضع لمعنى والعبارة شيء من التجوز وإن جاءني معنى أي وضعني معنى من المعاني المعلومة في الحروف هذا القيد احترز به عن أي شيء جاءني معنى هذا القيد احترز عن شيء نعم عن حروف المباني لأن الحروف نوعان حروف معاني وحروف مباني أو مباني تبنى منها الكلمات حروف المباني هي التي تبنى منها الكلمات مثل جاء ذهب جلس زيد عمر هذه حروف مباني بنيت منها هذه الكلمات وحروف المعاني مثل حروف الجر حروف النصب حروف القسم إلى آخر ذلك حروف الجزم كما ساتم فهذه هذه حروف لها معاني ومعانيها في ذاتها أم في غيرها؟ في غيرها بخلاف الفعل والإسم فإن معناه في ذاته كلمة دلت على معنى في نفسها يقال هذا في الفعل وفي الإسم وأما في الحرف يقال كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها بسم الله قال فالإسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف والنام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وحروف القسم يقرى بالجر وحروف ويقرى أيضا بالرفع وحروف القسم معطوف على من وهي من وإلى فيكن القراء عطفت على من وحروف القسم واذا عطف عن الخفض يعرف ان اسم بالخفض فيكون حروف القسم وحروف القسم فهو ينقر بالخفض ويقر ايضا بالرفع بحسب الاعتبار في العطف فان كان العطف على الخفض فان اسمه يعرف بالخفض تقرا حروف القسم الجر وحروف القسم القسمي وان كان العطف على من وهي من و الى حروف بالضم فالحاصل من هذا الفصل أن الاسم له علامات يتميز بها عن قسميه الفعل وكذلك أيضا والاسم الفعل والحرف نعم يتميز عن الفعل والحرف بهذه العلامات وقد أشرنا فيما تقدم أن كل واحد من هذه الثلاثة المتقدمة له حد وعلامات أخذنا الحد وشرعنا فيه أو شرع المصنف رحمه الله في بيان علامات هذه الثلاثة الأشياء المتقدمة وأخذنا الكلام على الخفض وكذلك التنوين وأيضًا دخول ألف النام وأما بالنسبة لحروف الخفض ساتي الكلام عليها بأوسع من هذا ولكنه ذكرها هنا ذكرا من باب الاستطراد فقط وإلا ساتي الكلام عليها في آخر الكتاب الكلام على المخوضات لكن لا بأساً يذكر شيء من معاني هذه الحروف فيذكر أشهر معانيها فقوله حروف الخفض وهي من وإلى هذه الحروف كما تقدم معنى أنها يعرف بها الاسم وتدل دلالة ظاهرة إذا دخلت على الكلمة على أنها اسم من الأسماء لأنها لا تدخل على الأفعال ولا تدخل أيضاً كذلك على الحروف فمتى ما وجدت حرفا من هذه الحروف داخلا على كلمة حكمت عليها بالإسمية لكن هذه الحروف لها معاني فمن من أشهر معانيها الابتداء أنها تفيد الابتداء والابتداء إما أن يكون في الزمان أو في المكان في الزمان مثل كان تقول سافرت من يوم الخميس إلى يوم الجمعة هذا ابتداء في الزمان سافرت من يوم الخميس أي ابتدى زمن سفري من يوم الخميس الى يوم الجمعة انتهى السفر الى يوم الجمعة فهذا ابتداء في الزمن وقد يقوم من ذلك قوله مسجد نؤسس على التقوى من اول يوم هذا ابتداء في الزمن والابتداء في المكان كقولك خرجت من البصر من البصرة الى مثلا القوفة من البصرة الى القوفة هذا ابتداء في المكان لانها دخلت على مكان فيكون الابتداء في المكان ومن ذلك السبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام هذا ابتداء في الزمان أو في المكان في المكان فالحاصل أنها متى ما دخلت على الزمن كان الابتداء في الزمان ومتى ما دخلت على مكان كان الابتداء في المكان فمن تفيد الابتداء وهذا الابتداء إما أن يكون في الزمن كما سمعت خرجت أو سافرت من يوم الخميس إلى يوم الجمعة أو يكونوا في المكان خرجت من البصرة إلى العراق خرجت من صعدة إلى صنعاء، فهذا ابتداء مكاني لا زمني وأما إلى فمن أشهر معانيها الانتهاء سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي انتهى هذا الإسراء ويكونوا ليلا بالمسجد الأقصى فيتفيدوا الانتهاء. خرجت من البصرة إلى بغداد أي أنه انتهى الخروج من إلى بغداد ابتدى من البصرة وانتهى ببغداد طيب وعن أشهر معانيها المجاوزة هذا هو أشهر ما يذكر في عن أنها تفيد المجاوزة والمقصود بالمجاوزة هنا بعد شيء عن شيء بواسطه الفعل بعد شيء عن شيء هذا معنى المجاوزه للصناحيه بعد شيء عن شيء بواسطه هذا الفعل مثل رميت السهم عن القوس رميت السهم عن القوس أي بعد السهم عن القوس بعد شيء وهو الأول عن شيء عن الثاني بسبب ايش الفعل فمثال ذلك رميت السهم عن القوس اي بعد السهم عن القوس بواسطة الرمي بواسطة الفعل وهو وهو الرمي هذا معنى المجاوزة في عن الاصطلاحية بعد شيء عن شيء بواسطة بسبب الفعل رميت السهم عن القوس اي ان السهم بعد عن القوس بسبب الرمي اخذت العلم عن زيد أخذت العلم عن زيد أي أخذت شيئا من العلم الذي عن زيد بواسطة الأخذ بواسطة الأخذ أي أن شيء من العلم تجاوز زيد إليه بواسطة أخذي منه فهذا معنى المجاوز في الإصطلاح بعد شيء عن شيء بواسطة الفعل وعلى من أشهر معانيها، ونقتصر على هذا، على المشهور في هذا الحروف وإن شاء الله سيمر معكم أوسع من هذا، سيكون معكم القتب الأخرى، وعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، والاستعلاء هنا بمعنى العلو، بمعنى العلو، فالسين والتان زائدتان، فإذا سمعتم يقولون معنى على الاستعلاء، أي العلو، فعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، أي العلو، والمقصود به علو شيء على مجرورها علو شيء على مجرورها هذا هو المقصود أن المتقدم يعنى على ما دخلت عليه على طيب مثل ذلك ركبت على الحمار مثلا ركبت على الحمار أي أنني علوت على المجرور بها وهو إيش وهو الحمار وهو الحمار طيب هذا هو المشهور في علاء الرحمن على العرش استوى أي علاء على عرشه سبحانه وتعالى وارتفع علاء على عرشه وارتفع جل جلانه فهذا هو معنى على وهو العلو والارتفاع أي أن شيئا يعلو على مجرورها قال وفي ومن معانيها الظرفية وهي حلول شيء في شيء هذا معنى الظرفية يحل شيء في شيء فيكون هناك ضرف وهناك مضروف مثل نحن في المسجد نحن في المسجد معناه إيش أننا حللنا في إيش في المسجد هذا معنى الظرفية فالمسجد ضرف لنا ونحن مضروف نحن مضروفون والمسجد يعتبر ضرفة إيش لنا لأننا حللنا فيه وهذا هو معنى الضرفيّة حلول شيء في شيء الماء في الكوز الماء في الكوز أي أن الماء حل فيش في هذا الإناء الذي هو ضرف هو الكوز فهذا هو معنى الضرفيّة وأما قوله سبحانه وتعالى منتم من في السماء فالمقصود هنا من على السماء سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقال هنا حل شيء في شيء وأن الله حل في السماء وأن السماء صالت ضرفا له فهذا لا يجوز بل هنا فيه بمعنى على لأن فيه تخرج عن هذا المعنى إلى معنى على وهو الاستعلاء ومنه قوله أأمنتم من في السماء فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فلا يصلح أن يقال أن يمشوا داخل مناكبها وإنما على المناكب فهذا هو المعنى أشهر في, في أنها تفيد الظرفية والظرفية في اللغة حلول شيء في شيء كما سمعت الماء في القوز نحن في المسجد فنحن حللنا في هذا الظرف الذي هو المسجد قال ربا ولها معنيان مشهوران التقليل والتكثير ربا لها معنيان مشهوران التقليل والتكثير مثال التقليل رب رجل كريم لقيته رب رجل صالح مررت به لقلة الصلحاء ولقلة الكرماء فهنا رب للتقليل رب رجل صالح لقيته رب رجل كريم لقيته فهنا رب معناها التقليل لقلة من دخلت عليه فالصنحاء قليل وكذلك أيضا الكرماء فهذا معنى من معانيها وهو التقليل وتفيد أيضا التكثير رب كاسية عارية يوم القيامة رب كاسية عارية يوم القيامة، فهذا معنى التكثير هنا في ربّه. ومن التقليل ما اشتهر من البيت يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده..... هكذا يقرأ ولم يلده أبواني فهنا رب للتكثير أو للتقليل يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني للتقليل جدا فيندر جدا أن يكون ولد من غير أبوين أو يكون ولد ولم يلده إلا إيش أب واحد فقط. فمن الأول يا رب مولود وليس له أب، وذي ولد ولم يلده هو أباني أو يلد فمن الأول الذي له والد فقط يا رب مولود وليس له أب، له أم فقط. من هو هذا المقصود؟ عيسى عليه السلام. وذي ولد ولم يلده هو أباني. آدم عليه السلام. فأدم ليس له أبوان. وأما عيسى فله أم وليس له أو ليس له أب فهذا أيضا كذلك للتقليل في هذا البيت يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني فهكذا يقرأ يلده, يلده أصر يلده قال ورب وكما سمعت معناها أشعر ومن لها معنيان التقليل والتكثير أي تغليل ما دخلت عليه والتكثير ما دخلت عليه قولك رب رجل صالح هذا تغليل الصنحة ورب رجل كريم كذلك ورب مرآة كاسية عالية هذا ما أكثرهن في هذه الأزمنة ما أكثرهن فهي التكثير قال والباء والباء من أشهر معانيها واقتصر عليه سبويه الإلصاق هذا هو معنى الباء الذي اقتصر عليه إمام الصنعة، وهو سبويه رحمه الله تعالى أنها تفيد الإنصاق به مرض فلان به مرض أي التصق به مرض، فلان به داء أي التقص اتصل به داء، فهذا هو المعنى المشهور فيها. فانسحوا برؤوسكم أي ألصق المسح الأيدي بالرؤوس. Alcuhal masp, wajdiqum biroos qum. Aqbilu bia, wa adbiru, atau adbiru bia, neng aqbilu bia, wa adbiru. Fadahu achar makani alba, anha tufid alcaq. Fulan bihda, ay altacq bihda. Fansuh biroos qum, ay alcuhu alajdi biyish, bilroos halal masp. Marutu bizeid. أي التصق مروري بمكان يقرب منه مررت بزيد أي التصق حال مروري التصقت به أي بمكان يقرب منه زيد فالالتصق إما أن يكون حقيقيا أو يكون غير حقيقي فالحقيقي فامسحوا بروسكم هذا التصق حقيقي فلان به داء التصق به حقيقة مرض. ومررت بزيد هذا التصق غير حقيقي لأنك ما تلتصق به وإنما يقرب منك منه وإيش المرور يقرب من مكانه طيب هذا هو معنى الباء المشهور أنها تفيد الإلصاق مررت بزيد فلان به داء فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا وأما ما يقال من التعدية فلا وإنما المشهور هو الإلصاق فيها وتأتي للتعدية كغيرها من الحروب قال والكاف ومعناها المشهور فيها أنها تفيد التشبيه هذا هو المعنى الذي اشتهرت به أنها تفيد هذا الأمر هو التشبيه والتشبيه هو إلحاق ناقص بالشرف الشرف أو في الخصة بكامل هذا هو معنى التشبيه إلحاق ناقص في الشرف أو في الخصة بكامل مثال الأول زيد كالبدر زيد كالأسد هذا إلحاق ناقص في الشجاعة بكامل إيش فيها وهو الأسد أو إلحاق ناقص في الحسن والجمال وهو زيد بكامل فيها وهو إيش القمر هذا المعنى الأول إلحاق ناقص بكامل في الشرف وهنا في شرف زيد كالبدر زيد كالأسد فالشجاعة شرف والجمال كذلك شرف أو إلحاق ناقص بكامل في الخسة في الضعة مثل زيد كالحمار زيد كالحمار فهذه إلحاق ناقص بيش بكامل في هذه الصفة وصفة البلادة وصفة البلادة لأن الحمار اشتهر إيش بها اشتهر بهذه الصفة فهذا معنى التشبيه إلحاق كامل بناقص إما في شرف أو في إيش أو في قصة مثال في الشرف ما سمعته زيد كالأسد زيد كالبدر هند كالقمر هذا انحاق ناقص بكامل فيما ذكر من الصفات الجميلة، وانحاق ناقص بكامل في الخسة كقولهم زيد كالحمار، الحمار مشهور بالبنادف، انحقت الناقص فيها بالكامل فيها، الحمار أكمل ما يكون فيها. طيب، هذا معنى الكاف وهي كما تقدم حرف جر جر ما بعدها واللام. اللام أيضا كذلك من أشهر معانيها أنها تأتي للملك وتأتي الاستحقاق وتأتي الاختصاص هذه أشهر معاني اللام أنها تأتي للملك وضابط هذه اللام التي للملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك تقع بين ذاتين وتكون داخلة على من يتأتى منه الملك مثال ذلك المال لزيد المال لزيد المال ذات وزيد أيضا إيش ذات واللام دخلت على من يملك وهو زيد المال لزيد هذه اللام تسمى بلام الملك هي التي تقع بين ذاتين المال لزيد وتكون داخلة على من يملك كما سمعت المال لزيد طيب ومعنى الاستحقاق بهضابط التي الاستحقاق أنها تقع بين معنى وذات وتكون داخل على الذات تكون واقعة بين معنى من المعاني لا ذات من الدوات وبين ذات مثل الحمد لله الحمد لله فهذا الاستحقاق لأنها وقعت بين معنى وهو الحمد هل الحمد أخوان ذات لا وإنه هو معنى من المعاني فلا يشاهد لا يحس ولا يلتمس فهذا معنى من المعاني الحمد ودخلت على ذات الحمد لله فماذا تفيد هذه الاستحقاق تفيد الاستحقاق والمعنى الثالث المشهور فيها الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يتأتى منه الملك على من لا يصف بالملك الحصير للمسجد الحصير للمسجد فوقعت بين ذاتين حصير وأيضا عشت مسجد ودخلت على من لا يتأتى منه الملك وهو المسجد هذا واضح فهذا هو ضابط هذه اللامات فاللام تأتي للملك وتأتي الاستحقاق وتأتي للاختصاص فضابط التي للملك تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك يتأتى منه الملك وضابط التي للاستحقاق تقع بين معنى وبين ذات الحمد لله وقعت بين معنى وبين ذات وضابط التي للاختصاص تقع بين ذاتين ولكن الذي دخلت عليه لا يتأتى منه الملك مثل الباب للمسجد الحصير للمسجد فهذا الآن المسجد ما يصب أنه يملك كذا وكذا إلا عن اسم التجوز كما يعني يقولون أما أنه يصب مثل زيد يملك هذا المال فلا من الدوات العاقلة التي تملك فلا فعلى هذا يقولون في نحو هذا للاختصاص لا للملك للاختصاص لا للملك طيب هذا هو معنى اللام المشهور فيها أنها تأتي لهذه الثلاثة المعاني من يعيدها؟ تأتي للملك نعم تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك وتأتي للاستحقاق وتقع بين معنى وذات وتاتي للاختصاص وتقع بين ذاتين وتدخل على من لا يتأتى منه الملك طيب انتهينا من هذا قال وحروف القسم, وحروف القسم من حروف الجر لكن فصلها رحمه الله تعالى لأجل أنها تختص بجر شيء معين وهو المقسم به تختص بجر المقسم به فلذلك فصلها عن حروف الجر وقال وحروف القسم مع أنها من حروف الجر التي يعرف بها الاسم، ولكن أتى بهذه العبارة إشارة إلى أنها تختص بالدخول على المقسم به وقوله القسم بفتحتين بفتح القاف وبفتح السين احترازا من القسم بفتح القاف والسكون فإنه بمعنى العدل القسم بين الزوجات أي العدل بين الزوجات لذلك يقال وحروف القسم في فتح القاف وفتح السين لأجل الاحتراز من القسم الذي هو بفتح القاف وسكون السين فإنه بمعنى العدل فيقال القسم بين الزوجات أي العدل بين الزوجات واحترازا أيضا من القسم الذي هو بكسري القاف وسكون السين فإنه بمعنى النصيب له قسم في هذا أي له نصيب في هذا الشيء فعلى هذا يضبط بما سمعت وحروف القسمي بفتحتين، أي فتح القاف وفتح السين لأجل الاحتراز عما ذكر لأجل الاحتراز من القسمي ومن القسمي فالقسم بمعنى العدل القسم بمعنى العدل والقسم بمعنى النصيب فلان له قسم في هذا النصيب وفلان يقال مثلا يجب عليك القسم بين الزوجات أيش؟ العدل بين الزوجات وأما الأول هو المقصود القسم بمعنى الحلف واليمين بمعنى الحلف واليمين وهو المقصود هنا وحروفه كما ذكر رحمه الله ثلاثة قالوا وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء فهذه الحروف التي يقسم بها وتدخل على المقسم بها به فلا تجد غيرها من حروف القسم هذه هي المشهورة وإلا بعضهم ربما زاد شيء لكن بعضهم أرجعها إلى هذه الثلاثة فنقتصر على هذا المشهور فحروف القسم هي الحروف التي يقسم بها وتكون أي تدخل على المقسم به وتكون جارة له ثلاثة حروف الحرف الأول هو الوا وهو أشهرها وهو أشهرها فلذلك قدمه رحمه الله تعالى لشهرته ويشترط في القسم به ثلاثه شروط اشترط في دخوله على المقسم به او في القسم به ثلاثه شروط الشرط الاول انك لا تجمع بينه بين فعل القسم فلا تقول اقسم والله هذا لحن اقسم والله هذا لحن بل تقتصر على قولك والله من غير ذكر فعل القسم اذا اردت ان بالواو تقتصر عن الواو فتقول والله ولا يصح ان تقول اقسم والله فان هذا نحن وأوضح هذا الشرط الأول أنك لا تجمع بينه وبين فعل القسم فلا تقول أقسم والله وإنما تقول إش والله فقط من غير ذكر فعل القسم هذا الشرط الأول في القسم بنواؤه الشرط الثاني أنها لا تستعمل في قسم السؤال أنها لا تستعمل في قسم السؤال تقول أقسم أو والله أخبرني والله أخبرني بكذا هذا قسم سؤال تريد منه أنه يخبرك بهذا الشيء هذا لا يسمح أنك تقول والله أخبرني يا فلان بكذا وكذا هذا لحن ويعتبر خطأا شخص هذا استعمليه يكون خطأ أخطأ في اللغة العربية وإنما يقال والله فقط من غير أن تأتي بسؤال بعده من غير أن تأتي بسؤال بعده فتقول والله أخبرني يا خي بكذا وكذا هذا خطأ ومن اللحن هذا الشرط الثاني أنها لا تستعمل في قسم السؤال بخلاف الباء يا أخوان الباء يجوز أن تقول بالله أخبرني يا أخي بكذا وكذا بالله أخبرني هذا جائز أما والله أخبرني هذا لحن وخطأ ولا يصلح طيب هذا الشرط الثاني والشرط الثالث من شروطها وهو أنها تدخل على ظاهر تدخل على ظاهر فلا يقال وكا أو وهو وتريد القسم هذا خطأ وإنما هذا في الباء لا بأس أن تقول به لأفعلن كذا وكذا وتريد الله سبحانه وتعالى تريد الله وأما الواو فلا تدخل على المضمر وإنما تدخل على الظاهر فقط تدخل على الظاهر والله والرحمن والرحيم والسميع والعليم فهذا جائز وهي كما ترى دخلت على اسم ظاهر أما أنك تدخلها على مضمر فتقول وكا وتريد الله سبحانه وتعالى أو وهو فهذا خطأ ولا يصلح وإنما إذا أردت ذلك أنك تدخل حرف القسم على المضمر فتأتي بالباء فتقول به لأفعلن لا كذا وكذا أي بالله سبحانه وتعالى وأما الواو فلا فهذه ثلاثة شروط في القسم بإيش بالواو من يعيدها لا أنت أنه لا تجتمع مع فعل القسم فلا يقال الله أقسمه وإنما إذا أردت ذلك تقول بالله و... أقسم عليك مثال أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر هنا يجوز أقسم بالله أبو حفص عمر جمع بين حرف القسم وبين فعل القسم لأنه الباء وهذا جائز في الباء وأما في الواو فلا يقال أقسم والله أنها لا تستعمل في سؤال القسم أحسنته فلا يقال أخبرني والله أو والله أخبرني وإنما يقال بالله أخبرني هذا جائز في الباء والثالث أنه لا يجر بها إلا الاسم الظاهر فقط فلا يقال وكا ولا وهو وأما الباء فهذا جائز فيها طيب أحسنته قال والباء والباء أيضا من حروف القسم وهي الأصل في القسم وهي الأصل في حروف القسم فلذلك تدخل على ما لا يدخل عليه غيرها تدخل على ما لا يدخل عليه غيرها فالأصل في حروف القسم هو الباء والأشهر فيها الواو فلذلك قدمت لشهرتها وهي أكثر استعمالا الواو في القسم الواو أكثر استعمالا في القسم ولكن الأصل ما هو الأصل في حروف القسم الباء لماذا قلنا الأصل؟ لأنها تدخل على ما لا تدخل عليه الواو والتاء، التاء هي الأصل في إيش القسم والأمهات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ولها خصائص ليست في غيرها فإذن أصل حروف القسم الباء وأشهرها الواو فعلى هذا الباء لا يشترط فيها ما تقدم، فلا يشترط فيها شرط من الشروط المتقدمة فتجر الظاهر المضمر فيقال بالله ويقال به وكذلك أيضا يجمع بينه وبين فعل انقسم فيقال اقسم بالله اقسم بالله ابو حفص عمر وكذلك ايضا يقسم بها في في السؤال فيقال بالله اخبرني بالله اخبرني هذه كلها جائزة الممتنع في الواو جائزة في الباء طيب قال والتاء والتاء ايضا من حروف القسم ويشترط فيها مشترط في الواو يشترط فيها مشترط في الواو ويزداد على ذلك أنها تختص بلفظ الجلالة، أنها تختص بالقسم بلفظ الجلالة، فيقال تَلَّاهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، هذا جائز. وأما أنك تدخلها على غير لفظ الجلالة، فهذا ممنوع عند الجمهور، ممنوع عند الجمهور. وإنما تختص بجر لفظ الجلالة فحسب، فتقول تالله وأما ما ذكرتَ رَبِّ وَتَرَبِّ الْكَعْبَ وَتَرْحَمَانِ، فهذا غليل. هذا قليل جدا تربي وتربي الكعبة وترحمن فهذا قليل وإلا أكثر فيها أنها تدخل على لفظ جلالة فحسب فتقول تالله كما قال الله تالله لأكيدن أصنامكم إخبارا عن إبراهيم طيب هذا هو حاصل هذا الدرس درس اليوم أننا أخذنا الكلام عن حروف الخفض ويقال لها أيضا حروف الجر وذكر منها هنا اثني عشر حرفا اقتصر هنا على المشهور منها وسيأتي يذكر غيرها في بعض الأضواب سيأتي معنا في باب الاستثناء يذكر حاشة وخلاء وعدا أنها تستعمل حروف جر ويأتي في باب العطف يذكر حتى أن من استعمالات تستعمل الحرف جر ويأتي أيضا يذكر مد ومنذ في آخر الكتاب فإذا جملة ما ذكر هنا في هذا المتن الجميل 18 حرفا تحفظ إن شاء الله إلهنا سبحانه سبحانك اللهم لا اله الا انت